sudul khalal Allahu akbar Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الله عليم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه تشخص فيه الأبصار مُنْطَعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى Rai selisen abung membawa kesantin Danyebut Keharita Kemudishkan ke susah Saya telah diolla Atakanäd Somebody Memungk Awalam tak kuno, aku semtum ya, qabul malakum, malakum ya zual, wasekatum fi masakin al-lazin فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَصْحَابُهُمْ فَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ Dan mereka sudah mempercayai mereka dan kepada Allah mereka mempercayai mereka Dan jika mereka mempercayai mereka, mereka akan Allah yang mempercayai oleh إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطْرٍ وَتَوَسَّعَ وُجُوهُهُمْ نَّ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Semoga Allah لمن حمدا. Allah أكبر. Alhamdulillahirobbil alamin. Al-Rahmanir-Rahim. Mallik Yaum Adzim, Ia Kena'budu, Ia Kena'isti'ain, Ihdin Al Sirat Saraatul Ladinan Amt Alaihim, tidaklah menghujat mereka dan tidaklah menyalahkan mereka. Amin. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب. في جديها حبل مما سنده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. استووا، استقيموا، اعتذروا، يرحمكم الله.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 Allahumma ya Rabbi malik Yaum Adzim, Iya K nampud, Iya K di nisciratul mustaqim, ciratul الذين an-namte'alayhim, غير المغضوب عليهم Amin. La aku sembuh di hari Qiyamah, ولا aku sembuh dengan nafsi lawamah. Aya hisab Bala kadirin ala an nusow yabana Bel yuridu alinsan liyafjur amama Yasal uaiyana yawmul qiyama Faiza bariqal basar Waxafal qamar Wajahnya, dan semua bintang, dan bintang-bintang di langit. Dan bintang-bintang di langit. Dan Yunabu al-Isaan, Yunabu al-Isaan, yooma idzab bima kaddama wa akhar, bal al 'ala nafsihi baciara. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعْذِرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنًا علينا بيانا سمع الله لمن حمدا الله أكبر الحمد لله رب العالمين Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصirat al-mustakim فَرَأَى الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساقا إلى ربك يوم إذن المساقا فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم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 ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحي على يحي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم Hal Ateh Al Ihsan Hinnum Min Al Dheri LAm YKun LAm YKun Shiyam Ma Al Kura. Inna Khalqun Al Ihsan امشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل انما شاكرا انما شاكرا وانما كفورا ان دنى للكافرين سلسل سلسلة وأغلا له سعيرا إن الأبرار يشربون مياه كثيا كان مزاجها كان مزاجها كافورا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين. Al-Rahman Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka na'istahin Ihdin al-Cirat al-Mustaqim, Cirat al-Ladin an-Namte alaihim, Air al Amin. Inna al-abrara yashrabun min kasi kan mizadu haka fura Ayna yashrabu biha ibadu Allah يوفون بالنذر ويخافون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا MISKINA WA YATIMA WA ASIRA INNAMA NUT'IMUKUM LIWAJIHI ALLAHILA LANURIDU MINKUM LANURIDU MINKUM JAZAA'A Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtariyara Fawakahu muallahu sharr ذalike liyom Sharr ذalike liyom walakka hum Walakka wa surura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 طوفها تذليلا ويطاف عليه بانيا بانيه من فضه واكواا وكانت كانت قواريرا قوارير رميا فضه قد دروها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كنزابيل عين فيها تسم ما سلسبيل ويطوف عليهم غلمان مخلدون اذا رايتهم jika rakyat mereka dihitung kecuali kaum suara, dan jika mereka melihat kemuliaan dan kekayaan yang besar, di atas mereka ada langit وحلوا أساور من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تهذيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا والقر اسم ربك بكره واصيل الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر. Alhamdulillah Rabbil Alam Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yawm ia kita ngabdu, ia kita istighin. Ihdin al-sirat al-mustaqim, sirat al mustaqim al an-namte Gairil Makhzab عليهم وللظالين. Amin. Wadz Qur isma Rabbik bukra tow wa acila. Waman al Layl fasudu leh إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءَ واللَّهِ لِمِنَ الَّعِدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عَرْفَةَ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَاءَ وَالْنَّشِرَاتِ نَشْرَاءَ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَاءَ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 بعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل ويوم إذن سمع الله لمن حق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 Amin Alam nakhlukkan min mاء meheen fi qararim makin, Ila qadarim فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدْرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْلِبِ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَةً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَةً وَدَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمْخَات رواسِيَ شامِخانتي وأسقينَكُم وأسقينَكُم ما فرَاتَ ويلُي يومئذ للمكذِبين إِن طلقوا إلى ما كُتَبَ تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه دمالة صفر ويل يومئذ للمكلبين هذا يوم لا ياطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكلبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدا فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين Wailun يومئذ للمكذبين Kelu وتمتعوا قليلا Kelu وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Wailun يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُ وَإِلَيْهِ يُومَ إِذِ الْمُكْذِلِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سمع الله لمن حمدا.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 Ya Kenabud, woi Ya Kenastain. Ihdin al Mustaqim. Sirat al Ladin angamt alaihim. غير al Muzdub alaihim Amin.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 ودعلنا الليل لباسا ودعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ودعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوافق في الصور، يوم يوافق في الصور، فتأتون أفواجا وفتحت السماء، فكانت أبوابا. Dan berlumat ke jahun Dan berlumat ke jahun Jika jahunnya berlumat ke jahun Untuk ke jahun لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وإفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إنا كل شيء أحصيناه كتابا فاذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سمع الله لمن حمده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 Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta'alayhim Ghyir il-maghdob عليhim إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا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 لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق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 Kanagbudu Aya Kanastayin. Ihdin Al Sirat Al Mustaqim. Sirat Al Ladin An Namt Alayhim. غير Al Amin.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 فكذب وعصا ثم أدبر يسعا فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى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 فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم فإن الجحيم هي المأواة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى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 إنما أتموا ذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها. سمع الله لمن حمده صلاة الشفع والوتر الله أكبر Alhamdulillah, Rabbil Al-Fatihah Al-Rahman, Al-Rahim Malaik, Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka al-mustakim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 والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر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 قد أفلح ما تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خيروا وابقوا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمدا، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Mallik Yaum Adzim, Ia Kenaibud, Waiya Kenaistain. Ihdin Al Sirat Al Mustaqim, Sirat Al غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل يا ايها الكافر لا اعبد ما تعبدون ولا بدون ما اعبد ولا ان اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الحمد لله رب العالمين Allah yang Rahmat dan Rahim, Malaikat Jamiat Dini. Ia kita nubud, waiya kita nistain. Ihdin al-sirat اتراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحدا الله الصمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا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 تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد يا الله على ما أعطيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك لا ملجأ لنا منك إلا إليك اللهم تب علينا وتولى أمرنا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم حرم وجوهنا على النار واختم لنا بخاتمة السعادة من هذه الدار وأدخلنا الجنة دار المتقين الأبرار اللهم ذلل لنا الصعاب وافتح لنا الأبواب وَسَهِّلْ لَنَا الأَسْبَابَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا بَرِدَتِ الرِّجْلَانِ وَيَبِسَتِ الْيَدَانِ وغمضت بعد بروزها العينان اللهم ارحمنا إذا غسلونا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأكتاف الرجال وصار الحال غير الحال اللهم ارحمنا إذا واران التراب وأغلقت علينا من القبور الأبواب وفارقنا الأهل والأحباب وحيل بيننا وبين الأخلاء والأصحاب اللهم ارحمنا يوم لا ينفع حسن القريب ولا بكاء الحبيب ولا يرد الروح دواء الطبيب اللهم زد في حسناتنا واستر عوراتنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أحوالنا وضاعف أجورنا وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وأعف أبصارنا اغفر ذنوبنا وفرج همومنا واقضي حوائجنا وَاكْشِفْ كُرُبَنَا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ظُلْمًا كَثِيرًا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اهد قلوبنا ووفقنا لما تحب وترضى ويسر لنا سائر أمورنا في سائر أحوالنا اللهم احفظ جنود الوطن المرابطين على الحدود اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم قوع عزائمهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف جرحاهم واجبر كسراهم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأيد بال حق إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأدم عليها الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين